الوحدة السادسة مدرستي وأصدقائي. الدرس الثاني مدرسة واحد استمع إلى الكلمات التالية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. مدرسة صف مختبر صالة الرياضة مقصف غرفة المعلمين مكتبة دورة المياه غرفة المدير